علموه اني على ا ل م ث ا ق باقي غير لا يبطي ولا يقطع وصاله علموه اني على وعد التلاقي وقلو اني منتظرله اللامحاله الوليف اللي تهاون باشتياقي ا ع ت ر ق ت كل ما جالي مجاله و ص ا ل يشابه الما ف السواقي يحيي عروق تشقق كل حاله و ا ل ج ف ا ي أ س ر على كبدي عراقي يتمالي في ه ا و مثلها عباله وخبروه ا ن من بنود الاتفاقي ما يقاطعني ويقفى بادفاع باتصاله وخبروه إ ن كان يشفن في فراقي ي أ خ ذ الذكرى ولا يكفي الحاله وخبروه إن كان يشفق فيه راقي